إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسبية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا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 فأنه هو أمات وأحياء